أوزار ربكم قالوا أساطيع الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيل علم ألا ساء ما يزهون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليه مستقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون